مالك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنِ آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبَ قُرْبَانًا فَتَقَمُلَ مِنْ احَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْاَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي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 فأصبح من النادمين